والذين أتخذوا مصدرا ضررا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أست على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أيات طهرو والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَ